بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإذا طلقتهم النساء فطلقوهن, فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ أجلهن فامسكوهن أو بمعروف أو بمعروف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 قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضوا وأولاة الأحمال حملهم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أم الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهما من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاهوهم لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهم أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاكرتم فسترضع له أخرى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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبان أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فعذى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولينا الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يفلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج, ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 وأن الله قد حاط لكل شيء علما